وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا وَأَنَّى يَسْتَقَامُونَ عَلَى طَرِيقَتِنَا أَصَيَّنَاهُمْ مَا أَنْغَدَ قَلَّ نَفْسِهِمْ فِيهِ وَمَنْ يُعْرِضْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا وَأَنَّ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 من رتب من الرسول فإنّه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغ رسالات ربهم وأحق بما لديهم وأحق بما لديهم وأحق كل شيء إن